سبكة كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يظلم مفقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويبت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة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 جاء أحد منكم من الغائط أو لمستن نساء فلم تجدوا ما فلم تجدوا ما أنفتيهم صعيدا طيبة فمسحو بوجوهكم وأيديكم Terima kasih.